ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم من بعد سبوتها وتذوقوا ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد سبوتها هَوَتَجُوعُ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَّتُّمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فلَا تَشتَرُوا بِعَهدِلهِ ثَمَنَم قَليلَ قَلَا تَشتَروا بِعَهلِ سَمَنَ قَليلَ إِ مَع دَ اللَِّهُوَ خَيعَُّكُمْ إ دَمْوهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَحْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ مِنْ فَضْلٍ مَا عِندَكُمْ مِنْ فَضْلٍ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَمَا عِندَ الرَّحْمَٰنِ بَاقٍ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنشيينه حياة طيبة من عمل طالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنشيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فإذا قرأت الكرآن فاستعر بإلاه من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما تلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنما تلطانه على الذين يتولونه والذين هم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إنما أنت مفتر والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون قل نجزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ليسبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين